الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وصيئات أعمالنا من الله فلا مضل له من يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أولاً حياكم الله وبإياكم في هذا البرنامج الجديد بإذن الله تبارك وتعالى في سلسلة من المتون العلمية نبدأها بمجموعة متون تتعلق بالعقيدة، ثم نتبعها بإذن الله بمثل في المصطلح لعله بني ثم بمثل في أصول الفقه، ولعله الورقات أو نظم الورقات سيدتدد في حينه إن شاء الله تعالى. ما أريد أن أعلمكم به أن هذه الدورة ليست أربعة أيام. من السبت للثلاثاء بل هي أربعة أيام من كل أسبوع إلى ما شاء الله ربما إلى رمضان ربما بعد رمضان نواصل إن يسر الله الأمور يبقى برنامج ثابت هذه الأربعة أيام في الأيام الأولى ستمر ورقة للراغبين في الاستمرار ستمر ورقة عليكم للتوقيع تسجيل اسم للراغبين في المضي والاستمرار معنا في هذا البرنامج وربما بعد ثبات من يريد المواصلة نكون يعني غرفة على إحدى هذه البرامج الواتساب أو من أجل يعني الإخبار بما يستجد أو اعتذار أو نحو ذلك الكثير من الأخوة يسألون عن الكتاب الذي سيعتمد في شرح الأصول الثلاث أنا أعتمد إلى حد غير كبير على شرح الشيخ النجوي. لكن لأن شرح لن يكون شرحاً موسعاً معمقاً فيه يعني تفريعات كثيرة بالمكان يعتمد عليه شرح نريد أن نأخذ المتن كمتن ونقرأه ونشرحه ونركب المعاني فيه ونفهمه ثم ننتقل إلى متن أخر فليس بالضرورة الالتزام بكتاب معين من لم يجد شرح الشيخ النجم يعتمد عليه كتاب أخر من هذه الشروح المعروفة، من هذه الشروح المعروفة، شروح الأصول الثلاثة كغيرها من المتون فيها المطولة وفيها المختصرة، فيها المطولة وفيها المختصرة، وكلها خير وكلها نافعة بيد الله تبارك وتعالى ونفعها آت من من هذا المتن أصلا متن الأصول الثلاثة لما فيه من علاج لقضايا مهمة أو قضية مهمة هي قضية التوحيد الذي هو إفراد الله بالعبادة. في أول الأمتني قال المصنف رحمة الله عليه اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل هذه المسائل الأربعة جعلها مقدمة الأصول الثلاثة العنوان هو الأصول الثلاثة لكن قدم له بأربع مقدمات قبل الدخول على الأصول الثلاثة فبدأ بهذه الكلمة اعلم الذي يريد بها لفت الانتباه ودعا له بالرحمة اعلم رحمك الله وأخبر أن هذه المسائل من مما هو واجب تعلمها، لأن العلم منه ما هو واجب ومنه ما هو واجب كفائي، منه ما هو واجب عيني ومنه ما هو واجب كفائي، والواجب العيني هو ما يتعين على كل إنسان، الواجب الكفائي منه يعني الكواجب العيني عفواً هو ما يتعين على كل إنسان، فسواء من جهة العلم أو من جهة الأمور الأخرى هناك فرض عين وفرض كفائي. فرض العين أو الواجب العيني يتعين على كل إنسان كالصلاة كالصلاة الخمس هذه أمر فرض على كل فرد أما الواجب الكفائي كسلاة الجنازة كسلاة الجنازة إذا قام بها من يؤدى به من الغلط يعني تسقط عن الباقين وكلما كثر هذا باب آخر الجمع كان أحسن لكن المهم أن, أن تؤدى ينظر فيها إلى أداء العبادة أو أداء الواجب بغض النظر عن الفاعلين فهذا يسمى واجب على الكفاية فالعلم كذلك ينقسم إلى ما هو واجب عيني وما هو واجب كفاية فمثلاً علم الصلاة العلم الذي تصطح به صلاتك هذا يتعين على كل مسلم يتعلمه ما تصطح به صلاتك كمثال واجب على كل مسلم يتعلمه الفاتحة واجب على كل مسلم يتعلمه ومن العلم ما هو فرض كفاء كعلم المواريث وكحفظ القرآن بأكمله ليس واجبا عينيا لكن من قام به له الأجر ويسقط به الإثم عن الباقيين فهذه المسائل التي نحن فيها مما هو واجب عيني تعين على كل مسلم أن يعتني بهذه الأمر كيف لا وهي عقيدة هي عقيدة عقيدة الإنسان الذي عليها تبنى بقية الدين أو يبنى بقية الدين فقال أعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل ذكر الأولى قال الأولى العلم العلم وقصد بالعلم شيء معينا وشرحه وقال ومعرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة هذه المسألة الأولى هذه المسألة الأولى مسألة العلم أنه يجب علينا تعلم هذه المسألة تعلم هذه النقاط معرفة الله هذا أمر واجب ومعرفة نبيه ومعرفة الدين الإسلامي بالأدلة وكون هذا هذه المعرفة من العلم الشارع أننا استفادها يعني لأن الشيخ في نهاية الكلام سيبني هذه الأربع مسائل على سورة العصر سيبني هذه المسائل الأربعة على سورة العصر هي مستنبطة من سورة العصر فبين أن استنباط العلمي من ذكر الإيمان إلا الذين آمنوا إلا الذين عملوا والإيمان مبني على علم لا يؤمن الإنسان بما لا يعرف لا يؤمن الإنسان بما يجاله لا يؤمن الإنسان فالإيمان مقصود به هنا ما بني على علم ما بني على علم لذلك ذكر العلم إلا الذين آمنوا ثم يذكر العمل ثم يذكر الصبر والدعوة أو الدعوة والصبر فقال أن العلم مستفاد من ذكر الإيمان في صورة العصر ثم تطرق إلى أن الإيمان بالله تبارك وتعالى يتضمن الإيمان بربوبيته ووجوده وربوبيته والإيمان بألوهيته والإيمان بأسمائه وصفاته أي وهو كونه المنفرد بسياسة هذا الكون هذه أقسام التوحيد الثلاثة المتعلقة بالله تبارك وتعالى أقسام التوحيد الثلاثة الإيمان بالربوبية بربوبيته أو قل توحيد الربوبي وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات أما الأول فهو توحيد الربوبي فهو توحيد كونه ربا لا رب سواه والمقصود بالرب في هذا الجانب الماء الخالق والمالك والمدبر الخالق والمالك والمدبر فالخلق له وحده والملك له وحده والتدبير له وحده هذه معاني الربوبية وصرف شيء منها لغير الله شرك كمن يعتقد أن الأولياء والصالحين لهم تدبير في الكون ولهم خلق ولهم إيجاد ويرزقون ويهبون الولد فيدعونهم بهذه الأمور فهذا اعتقاد ناشئ من فساد في الربوبية فاعتقاده أنه الخالق وحده والمالك وحده والمدبر وحده هذا توحيد الربوبية ويدخل في التدبير الشيء الكثير الرزق والإحياء والإماتة و كل ما يتعلق بهذا الكون من أكبر ما فيه إلى أصغر وأحقر وأقل ما فيه كلها بتدبيره تبارك وتعالى هذا توحد الربوبي وهذا الجانب كان أهل الجاهلية فيه يعني موافقين إلى حد ما ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولن خلقهن العزيز العليم ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله قل ما يرزقكم من السماء والأرض أما يملك السمع والأبصار وما يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي وما يدبر الأمر فسيقولون الله فكانوا إلى حد كبير مقررين بجانب الروبوبية القسم الثاني هو توحيد الألوهية هو توحيد الألوهية أو إن شئت قلت توحيد الإلهية وإن شئت قلت توحيد العبادة توحيد العبادة توحيد, العبادة توحيد الربوبية الأول توحيد ربوبية أفعال الرب سبحانه توحيده في أفعاله توحيد أفعال الخالق توحيد الألوهية توحيد أفعال المخلوق فأفعالك كلها لله موحدة لله تبارك وتعالى أفعالك هي التي تتحد من حيث القصد والنية إلى الله تتوجه بها إلى الله هذا توحيد العباد توحيد الألوهية اعتقاد أنه الإله وحده وهذا الجانب من التوحيد هو يعني عنوانه العريض كلمة لا إله إلا الله، فهذه الكلمة العظيمة تعالج هذا الجانب جانب العبادة جانب إفراد الله بالعبادة تخليص العبادة من الشرك، فكلمة لا إله إلا الله تعني لا مستحق للعبادة إلا الله، وإن شئت قلت لا معبد حق إلا الله، ففيها نفي استحقاق العبادة لكل ما سوى الله تبارك وتعالى هذه قضية توحيد الألوهية أما توحيد ال وهذا وهنا مكان الخصومة بين الأنبياء وأقوامه وهنا محل الخصومة بين الأنبياء وأقوام من لا دل عليه السلام إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم محل الخصومة في هذه القضية مع قضايا أخرى طبعا لكن لم يكن تمت خصومة كبيرة في جانب توحيد الروبوية إنما كانت الخصومة ها هنا في توحيد العباد كانوا يقرون أن الله الخالق الرازق لكنهم يعبدون معه غيره لكن لذلك تجد في القرآن أن الله يحاجهم بإقرارهم بربوبيته على ألوهيته يقول لهم إن كنتم تقرون أن الله هو الرب وحده أن الله هو الرب وحده إذن ينبغي أن يكون هو الخالق وهو المعبود وحده إذا كنتم تقرون أنه الرب وحده ينبغي أن يكون هو الإله وحده فهم يوافقون في المقدمة الأولى ويخالفون في المقدمة الثانية وفي القرآن اعتراض عليهم كثيرا واحتجاج عليهم كثيرا بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية يا أيها الناس اعبدوا ربكم على توحيد الألوهية الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشاً والسماء بناءاً وأنزل من السهل كل توحيد ربوبي الذي تقررون بأن هو الذي فعل هذه الأفعال ينبغي أن يكون هو المعبود وحده تبارك وتعالى فهنا محل الخصومة مع قضية المعاد الذي هو البعث مع قضية النبوات مع قضايا إخرى القسم الثالث توحيد الأسماء والصفات يعني أسماء الرب وما يتعلق بالرب مما وصف الله به نفسه ووصفه به نبيه مما سمى الله به نفسه وسماه به نبيه صلى الله عليه وسلم فتوحيد الأسماء والصفات يعني ما يتعلق بأسماء الرب وصفاته وكلمة الصفات هنا أوسع من كلمة الصفات في النحو كل ما أخبر الله به عن نفسه من وصف لذاته أو يعني لأفعاله كل ما أخبر الله به عن نفسه فهو داخل في هذا البعث ومعنى توحيد الأسماء والصفات اعتقاد أنه واحد فيها تبارك وتعالى ليس له مثيل لم يكن له كفؤاً أحد هل تعلم له سمية ليس كمثله شيء من غير نفي لها من غير إثبات لكل ما أخبر الله به ورسوله عن الرب جل جلاله إثبات مع اعتقادي نفي المماثلة بين الخالق والمخلوق وهذا له بحث أكبر من هذا الكلام ومجاله في مثل العقيدة الواصدية ونحوها من الكتب التي عالجت هذه القضية وبينت معتقد أهل السنة والجماعة فيها والخلاف في هذه المسألة لم يحصل يعني في صدر الأول من الأمة إنما جرى يعني ما جرى من خروج المبتدعة في هذا الباب بعد أو في أواخر عصر الصحابة فهذا الأمر الأول معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام في الأدب ومعرفة الله تبارك وتعالى تكون بالفطرة وتكون بواسطة الرسل تكون بالفطرة وهو أمر مستقر في النفوس وثمة أمور لا تعرف إلا معرفة الرسل إلا بإخبار الرسل التفاصيل المتعلقة بأسمائه وصفاته لا يمكن معرفتها إلا بواسطة الرسل. هذا معرفة الله أما معرفة النبي عليه الصلاة والسلام هذه كل المقدمة سيتم يعني إعادة الكلام فيها فيما يستطرد أو نستطرد مع المتن فمعرفة النبي معرفة أنه رسول الله حقا أرسله الله إلى الناس أجمعين إلى الجن والانس إلى الأحمر والأبيض إلى الناس كافة وهو من خصائصه عليه الصلاة والسلام فكل النبي كان يبعث قبله كان يبعث لقومه خاصة أما هو عليه الصلاة والسلام فبعث للناس عامة أعطيته خمسة لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي وذكر منها وكان النبي يبعث إلى قوم خاصة وبعثت إلى الناس عامة وهذا أيضا من مقتضيات الإيمان بأنه رسول الله حقا وهذا الشطر الثاني من الشهادتين شهادة أن محمدًا رسول الله معرفة دين الإسلام بالأدلة. معرفة الدين الإسلام بالأدلة في أصوله وفروعه في أصوله وفروعه وقد يعني إذا كنا ندخل في هذا المعنى حتى الفروع فمعرفته بالأدلة قد تصعب على كثير من الناس قد يختص بها المختصين الذين هم طلاب العلم قد يختص بها المختصين لأن معرفة الأدلة في كل قضية قد تصعب كما قلنا فيختص بها أهل العلم لكن إن كنا نتكلم في التوحيد فلا بد. أن يكون للإنسان يعني معرفة بالأدلة واطلاع عليها والأدلة إما من كتاب الله تبارك وتعالى وإما في خلقه سبحانه كما سيذكر المصلف من آياته ومخلوقاته كلها أدلة عليه سبحانه على وجوده وعلى ربوبيته وعلى ألوهيته وعلى أسمائه وصفاته المسألة الأولى العلم ويمعرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة المسألة الثانية العمل به العمل به فالعمل يتبع العلم لا يمكن أن يكون علم إلا بعمل وإلا حصل لنا ما حصل للنصارى حصل لنا ما حصل للنصارى الذي يميز اليهود عن النصارى أن النصارى عندهم عمل من غير علم واليهود عندهم إعراض عن العلم لذلك اختص النصارى بوصف الضالين واختص اليهود بالغضب في تفسير سورة الفاتح ح غير المغضوب عليهم والضالين فالمغضوب عليهم اليهود والضالون النصارى كما ثبت ذلك في قوله صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم أن اليهودة أن المغضوب عليهم هم اليهود وأن الضالين هم النصارى وال والنصارى, والنصارى واليهود كلاهما مغضوب عليهم والضالين لكن أخص خصائص اليهود الغضب وأخص خصائص النصارى الضلال وكلاهما ضال وكلاهما مغضوب عليه النصارى اختصوا بوصف الضلال لأنهم عملوا بلا علم لأن ما ما عندهم من علم حرفه وبدل أكثر مما عنده غيبي والذي عند اليهود العلم لكنهم تركوه عن عناد فاستحقوا وصف الغضب فالعلم مبني على العمل ويتبع العمل ويكون وراءه وراء لا يكون عمل إلا بعلم ذلك جعلها المصنف شيخ الإسلام رحمة الله عليه المسألة الثالثة وهي العمل به بعدما علم الإنسان ما سبق من العلم في الأصول والفروع لا بد له من العمل أما الثالثة فالدعوة إليه العلم وهي معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة الثانية العمل به الثالثة الدعوة إليه ما أحسن هذا الترتيب وستعرف أن هذا الترتيب مأخوذ من صورة العصر بعد أن علم عمل ثم بعد ذلك نفع علم ثم طبق معلوماته ثم نفع بها الناس علم الناس ودع الناس وفي فضل تعليم الناس وتوجيههم ورد الشيء الكثير من كتاب الله تبارك وتعالى ومن كلام النبي عليه الصلاة والسلام فمن توفر له الإيمان الذي هو العلم وتوفر له العمل حق له أن ينفع الناس وأن يدعو الناس وكي يحرز النجاة وكي يكتب له أجل الداعين إلى الله تبارك وتعالى وكلنا مأمور بدعوة إلى الله كل بحسبه بلغوا عني ولو آية بلغوا عني ولو آية كلنا مأمورون كلهم بالحصري وقد يجب على الإنسان في بعض الأمور أن يدعو إلى الله في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الدعوة إلى الله وفي باب وجوب الأمر بالمعروف النهي عن المنكر والنصيحة والتوجيه لأولياء الأمور في البيوت في الأسر في العائلة كل هذا يدخلك أحياناً في إيجاب الدعوة إلى الله في إيجاب الدعوة إلى الله لكن الدعوة إلى الله بالمعنى العام قد تكون أيضاً بمعنى العام بمعنى الاختصاص والاشتغال قد يكون يعني من خصائص طلاب العلم وأهله قد يكون من خصائص طلاب العلم وأهله كل من علم شيئا بدليله حق له ويدعو إليه ولو على النطاق يعني كما نقول في في البيت والأسرة كولي أمر في بيته كل من علم شيئا بدليله دعا الناس إليه وعلمه الناس يكتب له الأجر بذلك يكتب له الأجر بذلك وهذا الشريعة رغبت في هذا الأمر ففي قوله بلقوا عني ولو آية وفي قوله من رأى منكم منكراً فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه يعني يتكلم فإن لم يستطع فبقلبه هذا كله فيه ترغيب لعامة الناس لكل الناس كل من علم شيئا بدليله وأيقن أنه الحق بدليله فإنه يدعو إليه ويعلم الناس ويذكر وإلا إذا قلنا لا يدعو الناس إلا من بلغ رتبة الاجتهاد ولا يعلم الناس إلا من بلغ رتبة الاجتهاد هذا يسبب يعني إغلاق لباب الدعوة إلى الله تبارك وتعالى فكل من علم شيئا بدليله دع الناس إليه ليلحق ليلحق بأجر من سنة, سنة حسنة وأجر الدعوة إلى الله وأجر هذه الآيات والأحاديث التي يعني فيها الترغيب في تعليم الجاهل وتذكير الناس وبذل النصح بين المسلمين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ثم قال الرابعة الصبر على الأذى فيه العلم ثم العمل هذه في خاصة نفسك الآن ثم دعوت الناس إذا لابد أن تتعرض للأذى قال الرابعة الصبر على الأذى فيه ولابد أن يتعرض الإنسان إذا دعا إلى الله إلى أذى قل أو كثر حسب المجتمع والواقع الذي هو فيه قل أو كثر لا بد أن يتعرض الإنسان إلى الأذى إذا دعا إلى الله سواء باستهزاء أو بإعراض أو أحيانا بالسبال وأحيانا وكلنا نعرف ما جرى على أشرف خلق الله الذين هم أنبياءه ورسله أشرف خلق الله الذين هم أنبياءه ورسله كلنا نعرف ما جرى عليهم في سبيل الدعوة إلى الله تبارك وتعالى من أذن سجن ويعني تهجير وقتل وشيء كثير حصل للأنبياء والمرسلين ولأتباع الأنبياء من ذلك النصيب الوافر، لأتباع الأنبياء من ذلك النصيب الوافر، وما جرى لأصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه في مكة قبل الهجرة من الأذى عن الإسلام ومن التعذيب والتشريد أمر ظاهر بين، فكل من دعا إلى الله تبارك وتعالى فقد سلك طريق الأنبياء، والطريق الأنبياء ليس طريق السحر، طريق الأنبياء ليس طريق السحر. طريق تصحيح القاعدة، تصحيح الناس، تعليم الجاهل، الدعوة إلى الله في في البيوت وفي في المجتمعات وفي هذه من أصعب الدعوات، والدعوة القائمة على تغيير الناس من أصعب الدعوات، لذلك المنهج السلفي أصعب من مهاج الخوارج. إن تأمنت وتحققت المنهج السلفي أقوى وأصعب من منهج الخوارج منهج الخوارج مقارعة الحكام بالسلاح أما منهج الدعوة السلفية فهي دعوة الناس إلى الله سبحانه لا يمكن أن تقعت الناس ليس لك إلا النصح والبيان والتوجيه والصبر وهذه طريق صعب وطويلة ومتعبة وشاقة على ما فيها من الأذى فهي طريق الصابرين إلى الله تبارك وتعالى وليس ثمة طريق تنجح إلا هي كتب الله ذلك أنه ليس ثمة في الدعوة إلى الله طريق واحد ليس هناك طريق آخر مختصر لا بد من سلوك هذه الطريق الوعرة الصعبة بالأخذ بهذه التراتيب التي ذكرها المصنف بالعلم ثم العمل ثم الدعوة ثم الصبر على, على ذلك فلا بد من الصبر قال المصنف بعد ذكر المرتبة الرابعة والدليل يعني الدليل على المراتب الأربعة الدليل على المراتب الأربعة قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعمل الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصر هذه السورة العظيمة سورة العصر تحمل المعاني الكبيرة حتى قال فيها الشافعي الكلمة التي ذكرها المصنف لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفت فيحج عليه في بيان الطريق فأول الآية أقسم الله سبحانه بالعصر وهو الزمان وقيل العصر يعني وقت العصر لشارة فيه قيل أن العصر في هذه الصورة أقسم الله به ووقت العصر وقيل العصر يعني الدهر والزمان ثم أقسم الله يعني على ما أقسم هنا على خسران الإنسان إن الإنسان في خسر وهذه تشمل كل الناس هذه تشمل كل الناس لذلك دائما يذكرونها مثال في الأفضل صياغ العموم عندما يدرسون في أصول الفقه صياغ العموم يذكرون من صياغ العموم ال الاستغرقية نعم ال التي تفيد الاستغراق التي تفيد يميزون بينها وبين غيرها من ال كالتي لبين الجنس أو ال العهديا فيضربون مثال بصوت العصر يعني أن ال هنا تساوي كلمة كل كل الإنسان في خصر والعصر قسم من الله تعالى على أن كل بني آدم خاسرون وهلك ثم استثنى أهل الفلاح والنجاح استثناءهم بصفاتهم استثناءهم بصفاتهم فقال إلا الذين آمنوا وهذا يشمل من قوم نوح إلى آخر الدنيا بل من آدم إلى آخر الدنيا أصحاب هذه الصباح أصحاب الإيمان أولا إلا الذين آمنوا الإيمان الصحيح المبني على أركان الإيمان الستة إيمان بقلوبهم وألتلتهم وأعمالهم وأعني بأركان الإيمان الستة ما في حديث جبريل وغيره تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. ويشمن الإيمان بالرسل الإيمان بمحمد عليه السلام الإيمان بمحمد فمن كفر بنبي واحد فكأنه لم يؤمن من كان من أتباع المسيح عليه السلام بحق وصدق لو فرضنا. من كان من أتباع المسيح بحق وصدق لم يحرف ولم يبدل وهذا كان موجود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم لما جاء محمد عليه الصلاة والسلام لم يؤمن به لم ينفعه إيمانه لأنه أخل بركم أركان الإيمان والمن كان مؤمن بموسى ولم يؤمن بالمسيح أخل بركم أركان الإيمان لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يسمع برجل من هذه الأمم يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار فأنا بدة من تحقيق هذا الإيمان بأكمله أركانه لا يفوت منها شيء لا يفوت العبد لا يفوت العبد منها شيء إلا الذين آمنوا ثم قالوا وعمل الصالحة فهذا الإيمان دليل الأمر الأول دليل الأمر الأول الذي هو العلم كما ذكرنا في أول الكلام لم لأنه استدلع يقصد الاستدلال بالإيمان العلم لأن الإيمان مبني على علم لأن الإيمان مبني على علم. إلا الذين آمنوا ثم مرتبة الثانية العمل قال وعمل الصالحات إلا الذين آمنوا الإيمان المطلوب ثم قال وعمل الصالحات والصالحات هي كل ما رغبت فيه الشريعة كل ما أمر الله به ورسوله أمر إيجاب أو أمر استحباب لأن الأوامر الشرعية قد تكون أمر إيجاب وقد تكون استحباب كل ما أمر به الشرع إجابا أو استحبابا ورغبت فيه الشريعة وحثت عليه هذا من العمل الصالح والعمل الصالح قد تكون باللسان وقد تكون بالقلب وقد تكون بالبدن وقد تكون بالمال وقد تكون مركبة كالحج الحج فيه نفقه مالية وفي عمل بدني وفي أقوال لسانية وفيه وكذلك الصلاة فيها أفعال بدنية وفيها أقوال وبعضها تكون خالصة كالزكاة مالي فالمهم أن العمل الصالح كل ما أمر الله به ورسوله سواء مما يتعلق بالقلب كالخوف والرجاء والمحبة والخشية والإنابة وما إلى ذلك من أعمال القلوب أو كان باللسان وعلىها الإقرار أو الذكر وتلاوة القرآن أو كان يعني بالبدن كالصلاة أو بالمال كل ذلك من, من العمل الصالح هذا المرتبة الثالث ثم قال وتواصوا بالحق يريد الاستدلال بهذا على المرتبة الثالث الدعوة إليه التواصي بالحق يعني التواصي يوصي بعضهم بعضهم وتواصل يعني يوصي بعضهم بعضاً وهذا من سمات أهل الإيمان التي ربما تفقد في بعض الأحيان من بعض الناس فينسون التذكير والتواصي وبعض الناس يصاب بالغفلة عن هذا الجانب خصوصاً من انكب على الدنيا واشتغل بها وغارق في مشاغلها وهمومها ربما ينسى أن يكمل نفسه في هذا الجانب فيغفل غفلة عظيمة عن التواصي فهذه العبارة وتواسو بالحق يعني يوصي بعضهم بعضا بالحق وهذه دعوة إذا وجعلها الشيخ شاهد على المرتبة الثالثة الدعوة إليه وتواسو بالحق وتواسو بالصبر هذه الدليل على مرتبة الرابعة أن بعد الإيمان والعمل الصالح والدعوة إلى الله لا بد من الصبر لا بد من الصبر والصبر يقصد به الشيخ هنا المصلف الصبر على الأذى وإن الصبر أوسع من ذلك. الأذى في الدعوة لأن الصبر يكون على الطاعة ويكون عن المعصية ويكون على أقدار الله المؤلمة وهنا يريد الصبر على جانب من هذه الجوانب مما يتعلق بالمبحث الذي هو فيه وهو الصبر على الأذى في الدعوة إلى الله لذلك كانت هذه الصورة جامعة مانعة جمعت الأبواب كلها في هذه العبارة البليغة الفصيحة لذلك قال الشافعي قال المصلن قال الشافعي رحمه الله لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه الصورة لكفتهم يعني تكفيهم لما فيها من من بيان للمنهج بأكمله وبيان للطرو بأكمله ثم قال وقال البخاري رحمه الله تعالى باب العلم قبل القول والعمل هذا من تبويبات البخاري في صحيحه باب العلم قبل القول والعمل لا مدبّن العلم قبل القول والعمل وإلى يقول الإنسان وهو لا يعلم وماذا يعمل وهو لا يعلم لا بد أن يبنى القول ويبنى الفعل على العلم باب العلم قبل القول والعمل والدليل هذا كله كلام بخاري انقله المصنف رحمه الله كلام بخاري والدليل قوله تعالى فاعلما ذكر العلم فاعلما أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك هذا الذكر القول قبل القول فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك إلى آخر الآية قال فبدأ بالعلم قبل القول والعمل الآن يبدأ في ذكر المسائل الثلاثلة هي عنوان هذه الرسالة قال المصنف رحمه الله تعالى اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم هذه المسائل الثلاث والعمل بهن يعني التي سيأتي ذكرها اعلم رحمك الله مثل ما سبق في الكلام الأول بدأ بهذا فعل الأمر اعلم رحمك الله للفت الأنظار أو للفت الانتباه بالتعبير الأحسن ودعا بهذه الدعوة رحمك الله وأخبر أن من المسائل الواجب تعلمها أنها من المسائل الواجب تعلمها قال اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلم الأمر لا يختص بالرجال الأمر لا يختص بالرجال وهذه عقيدة وهذا دين وأمامك جنة ونار لا يختص الأمر بالرجال فقط بل يختص بالجميع كما على الرجل أن يتعلم ما ينقذ به نفسه كذلك على المرأة أن تتعلم ما تنقذ به نفسها خصوصا. في هذا الزمان الذي كثرت فيه الجهالات وكثرت فيه الضلالات وكثرت فيه الشبهات وكثرت فيه الفتن فلا يخلص الإنسان منها إلا أن يتعلم دينه وخصوصا العقيدة الإسلامية التي تتعرض للتشويه يعني ولمحاورة الإفساد، إفساد التصور في نفوس كثير من المسلمين لذلك ذكر أنها مما يجب يجب على كل مسلم ومسلمة تعلموا الثلاث المسائل والعمل بهن الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا بل أرسل إلينا رسولا فمن أطاعه دخل الجنة عصاه دخل النار والدليل قوله تعالى إن أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذناه وابين هذه المسألة الأولى المسألة الأولى فيها بيان أن الله تبارك وتعالى لم يترك الخلق هملا ولا سدلا كما قال الله سبحانه أفحسدت أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون هذا استفهام إنكاري استفهام إنكارين هذا لا يكون أيحسب الإنسان أن يترك سدن سدن يعني لا يؤمر ولا ينهى لا يؤمر ولا ينهى ثم يوم القيامة لا يثاب ولا يعقل هذا يتنافى مع حكمته تبارك وتعالى هذا يتنافى مع حكمته أن يخلق الخلق من غير غاية أن يخلق الخلق من غير غاية فهذه المسألة في علاج هذا التوهم هذا التوهم وإن لم يكن مقرراً في نفوس كثير من الناس لكنه في واقع كثير من الناس الذي يعيش حياته لا يعنيه حلال ولا حرام لا يعنيه عقيدة ولا ضدها لا يعنيه صح من الخطأ هذا من حيث الواقع كأنه يعني مخلوق همل وهذه الاعتقاد يجعل الإنسان أو ضعف هذا الاعتقاد يجعل الإنسان يقصر مع نفسه ويقصر مع ربه إن ضعف عنده هذا الجانب وهذه الأمر كالذكرى ليكتفد الإنسان إلى نفسه ويقوم بما أوجب الله عليه فقال أولاً الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملاً بل أرسل إلينا رسولاً لم يترك الخلق هملاً بل تكرم عليهم تبارك وتعالى بعد أن وضع في نفوسهم الفطرة الدالة أو الدالة عليه وضع في نفوسهم الفطرة الدالة عليه ثم تفضل سبحانه على خلقه فأرسل إليهم رسلا منهم بشرا يدلونهم على الله ويخبرونهم بمراضي ربهم ويحذرونهم من مساخقه أرسل إليهم رسلا فضلا منه وهذا من منة الله على خلقه إرسال الرسول نعمة من الله تبارك وتعالى وهو الجوال الكريم مع أنه سبحانه إن أوجد فيهم الفقرة لكنه سبحانه وتفضل وأرسل الرسول فقال أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا بل أرسل إلينا رسولا ومن وراء هذا الرسول ومن جراء هذا الرسول يترتب على الإنسان الثواب أو العقب ماذا أجبتم المرسلين هذا أحد الأسئلة التي يسأل عنها الإنسان يوم القيامة ماذا أجبتم؟ ويوم يناديهم فيقولوا ماذا أجبتم المرسلين؟ فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار كما في الصحيح من حديث حديثه بحريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل أمة يدخلون الجنة إلا من أبى كل أمة يدخلون الجنة إلا من أبى يعني رفض أبى يعني رفض أبى يأبى يرفض قال يا رسول الله ومن يأبى؟ من هذا الذي يرفض دخول الجنة؟ فقال صلى الله عليه وسلم من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبع يعني قد رفض دخول الجنة ثم استدل رحمة الله عليه ب على هذا الأمر بقوله إن بقول الله تعالى إن أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم يعني على أعمالكم الرسل يبعثون يوم قيما شهود على أعمال أقوامه يبعث الأنبياء يوم القيامة على أعمال أقوامه. إن أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم. كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. يعني مثل ما جرى مع الأمم السابقة. لستم بدعم من الأمم بل مثل ما جرى مع الأمم السابقة. لكن مما جرى مع الأمم السابقة تحذيرا أن فرعون عاصى في السحق العقاب. فقال الله سبحانه فعاصف فرعون الرسول فأخذناه أخذًا وبيلا، وهذا تخويف من معصية الرسل، هذا تحذير من معصية الرسل، فطاعة الرسل طاعة الرسل هي سبب دخول الجنة، ومعصية الرسل سبب لدخول النار، والقاعدة في دعوة كل الأنبياء أمرينثين: توحيد الله وطاعة الرسول. القاعدة عند في دعوة كل الأنبياء مبنية على بنية على قاء أمرين اثنين توحيد الله إفراد الله بالعبادة وطاعة الرسول وهتان القاعدة هما ما في الشهادتين شهادة ألا إله إلا الله وشهادة أن محمدًا رسول الله فهذه المسألة الأولى اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم على كل مسلم المسلمة تعلم هذه الثلاث المسائل والعمل بهن الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا بل أرسل إلينا رسولا فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار والدليل قول الله تبارك وتعالى إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا هذه الأولى المسألة الثانية التي هي من الأصول الثلاثة. أصل الثاني أن الله لا يرضى أن يشرك معه في عبادته أحد. هو سبحانه في المسألة الأولى خلقنا ورزقنا وأرسل إلينا رسولا ليدل الناس على الله تبارك وتعالى. وجعل طاعة الرسل سببا لدخول الجنة كما أن عصيانهم سبب لدخول النار. وفي الثانية أخبر. أنه سبحانه لا يرضى الشركة في العبادة، فقال الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه في عبادته أحد، أي أحد؟ لذلك قال لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، فما بالك بالشياطين والجن فهو لا يرضى سبحانه أن يشرك معه في عبادته أحد؟ لا ملك مقرب ولا نبي مرسل؟ قال والدليل قوله وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله هذا ترتيب حسن. بعد أن بينا في المسألة الأولى أن الله سبحانه لما لم يترك خلق سدن بالأرسد إليهم رسلا مبشرين ومنذرين أخبر أنه في جانب العبادة لا يرضى الشرك سبحانه ولا تكون العبادة أو لا يقبل سبحانه العبادة إلا أن تكون خالصة لوجهه الكريم وأن الشرك محبط للعمل مضيع له. محبط للعمل مضيع لله إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار فلابد من إخلاص العمل لله وحده وفي الحديث إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه إلا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه فهو سبحانه لا يضع كما في الحديث القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك ولكمال عزه سبحانه ولجبروته أنه غني عن الشرك لا يرضى الشرك إما أن يكون العمل خالصا وإما أن يكون مردودا إن لم يكن خالصا لا يقبل الشرك سبحانه وهذا الشرك قد يحبط الدين بالكامل وهو الشرك الأكبر وقد يفسد العمل كيسير الرياح لكنه لن يقبل حتى كان مسلم ما زال في عدد المسلمين لكن هذا العمل الذي أشرك فيه مع الله غيره فالله لا يقبله هذا معنى من عمل عمل أشرك فيه معي غيري تركته وشركه أشرك فيه معي غيري تركته وشركه رفض هذا العمل ولا يقبل لأنه متكبر سبحانه جبار غني عن العباد وعن طاعات العباد فإما أن يكون العمل لوجهه خالصا إلا فهو مردود وإلا فهو مردود. فو سبحانه لا يرضى الكفر ولا يرضى الشرك ولا يقبله ولا يأمر به. ولو كان المشرك به ملك أو نبي. فهذا المقام من خصائص الرب التوحيد أصلا الذي يجمع كل أنواع التوحيد إفراد الرب فيما هو من خصائص الرب. هذه الكلمة التي تجمع كل أنواع التوحيد إفراد الرب فيما هو من خصائص الرب سبحانه. فمن خصائصه في الرببية أنه الخالق وحده والرازق وحده خذ ما شئت وفي جانب العبادة أنه المستحق للعبادة وحده في جانب الأسماء والصفات أنه لا كفؤ له ولا ند له ولا كذا كل هذا من خصائصه عنده سبحانه هذا الخصائص فتوحيده إفراده في هذه الخصائص إفراد الرب فيما يختص به سبحانه هذا هو التوحيد فهو سبحانه لا يرضى الشرك لا في الرببية ولا في الألوهية ولا في الأسماء ولا في الأسماء والصفات ثم العمل الصادر من العبد إن صدر على وجه الشرك فهو مردود غير مقبول قليله هو كثير سواء كان العمل بعمل العبد بكل عليه وهذا يصدر من المشرك أو كان في جزئية معين لا يقبل بل هو مردود ولا يرضى ولا يحبه ولا يقبله سبحانه بل يغضب منه تبارك وتعالى يغضب من العبد أن يصرف شيئا من حقه إلى غيره ولو كان هذا المصروف له ممن لهم المقام عند الله كالأنبياء والملائكة والمرسلين فهذا من خصائصه سبحانه لا يدخل فيه ملك من الملائكة ولا رسول ولا أحد من الرسل ولا من الأنبياء لذلك قال هنا لا ملك مقرب ولا نبي مرسل لا يكون هذا أحد من الناس وهذه النقطة كأنه يعالج بها ما أصيب به كثير من الناس من اعتقادات فاسدة في الصالحين لصلاحهم. وفي الأنبياء لكونهم أنبياء ومرسلين، فلصلاحهم ولكونهم من الأنبياء أو من المرسلين استحق في نظر بعض الناس ما لا يستحقه إلا الرب، فمنهم من اعتقد بأنهم يعلمون ما في غد ومنهم من اعتقد أنهم يشون ومنهم من اعتقد أنهم يرزقون ومنهم من اعتقد أنهم ينفعون ويضرون وأنهم يسمعون وأنهم فأعطوه من قصائص الرب هذه من قصائص الرب سبحانه، لذلك بين هنا أن الأمر يشمل الكل. من أشرك بالله فعبد حجرا أو عبد شيطانا أو عبد ملك من الملائكة كله مشرك أو عبد نبي من الأنبياء الكل مشرك كله لا يجت كله لا لأن هذه من خصائص راب لا يدخل فيها ولا حتى الملائكة ولا الرسل بل هم يتبرؤون من ذلك يوم القيامة ويهربون منه. أنت لما يقول الله لعيسى أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلى هيل من دون الله يتبرأ عليه السلام من هذا سبحانه كما كان ينبغي لنا إلى آخرك لله فهو يتبرأ كما يتبرأ غيره من الأنبياء من هذه الفرية التي لا تنيق بهم أصلاً بل هم دعوتهم إلى الرب سبحانه وأصل دعوتهم دلالة الخلق على خالقهم دعوتهم في دلالة الخلق على خالقهم فكيف يقتحمون ما ليس لهم هذا لا يليق أصلاً أن نعتقد أن نبي من الأنبياء أو رسول من المرسلين دعا إلى ذلك هنا يقول الأمر الثاني أن الله لا يرضى في المسألة الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه في عبادته أحد لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولو كان من الأكرمين عند الله كالملائكة والمرسلين فإنه لا يستحقون شيئا من العبادة ولا يجوز أن يصرف لهم شيء من العبادة قلت أو كفرت. ثم قال والدليل وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحد. أحدا هنا نكرة في سياق النهي. نكرة في سياق النهي. لا تدعوا مع الله أحد. النكرة في سياق النهي من صيغ العموم كأنه قال أي أحد لا تدعوا مع الله أي أحد عام يشمل من العموم يعني هو عام يشمل أي أحد صالح أو ضالح. ملك أو نبي أو رسول أو غير ذلك مما من الشياطين أو من الجن أو من الأحجار والأشجار أو من البهائم أو من كله يدخل في عموم كلمة أحد لأنها نكرة في سياق النهي فلا تدعو مع الله أحد والنكرة إذا جاءت في سياق النهي عمت فإذا قلت لك لا تضرب أحداً خلاص لا تضرب أحداً خلاص نهيتك بكلمة أحد التي هي نكر في سياق النهي فلا يصح لك أن تضرب أي أحد يشمل الكبير والصغير والقوي والضعيف لأنها نكر في سياق النهي فهنا كلمة لا تدعو مع الله أحد نكر في سياق النهي تشمل أي أحد لا يصح لك أن تدعو أو تعبد مع الله أي أحد أي كان وقوله في أول آية وأن المساجد لله فسرت المساجد بهذه البيوت التي نحن فيها أنها لله فلا تدعو مع الله وفسر المساجد مواضع السجود مواضع السجود من جسم الإنسان مواضع السجود من جسم الإنسان هذه المسألة الثانية أعتقد لعلنا نقف عندها حتى لا نكثر بعض من الإخوة يقترح أن يكون هناك برنامج لحفظ الأصول الثلاثة هذا ربما نجعله قريبا بعد أن تستقر الأمور ونعرف من يريد أن يواصل معنا إن شاء الله نتشاور مع أخواننا في. شؤال الثقافية وننظر المناسب نفعله إن شاء الله تعالى صلى الله عليه العظيم أن يعيننا وإياكم وفقهنا وإياكم ونكتفي بهذا القدر وصل اللهم وسلم على محمد وآله وصحبه جمعين سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك